إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ كنتون بين الناس أن تحقوا بالعصر إن الله لعما يعبكم به إن الله لعما يعبكم به إن الله كان سميعا بطيرا I'm hurting